كَذَّبَتْ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم 118. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه 119. وجادلوا بالباطل ليذحضوا به الحق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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسحت كل شيء رحمة وعلما فاغفر اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صرح من آباب. وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السئات ومن تق السئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَوُوْيُنَا دَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّ قُتِّكُمْ أَفْوَسَكُمْ إِذْ تُدَاعُونَ إلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَنْ ثنتين وأحييت ثنتين فعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفوا ثم وإي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 لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ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 اتهم رسوله بالبينات فكفر فأخذه من الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسورة إلى فرعون وحامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلو قالوا قتلو أذنا الذين آمنوا واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتر موسى وليدع ربه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 وَإِنْ يَكُنْ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِرُّكُمْ بَعْضُ الَّذِينَ يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابَ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِ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 فَأُنَالِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ يُزَقُونَ فيها بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُو كُمْ إلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونِي النَّارِ تَدْعُونِي لِأَكْثَرٍ 119. أتفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار 110. لا جرم مَا ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة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 وَمَن يَمْنَعْ مَعْذِرَتَهُمْ وَلَهُمُ اللعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ فاصبر إن وعد الله حق واستو في وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه بالله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 ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فإن تُفَكُّ كَذَلِكَ يُفَكُّ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 ولتبلهوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول لهم كن فيكون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 ولكم في ذا منافع ولتبلوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويُريكم آياته فأي آيات الله تُكِرُونَ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 كثر منهم وأشد قوتهم وأثرا في الأرض فما أغن عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسولهم بينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسره نالك الكافرون